عصريا على موقع دي كانت شرشوبه وترقت وبقت سنوبه وهو عمه مخوق كاتب الانفاس وكان عايش في مربع عنجس واتخضر فيه وتسلم من اقرب ناس هامت وكلها ترجع زي ما كانت امجاد انا هينى كامكشف على عينها ورفعها صدوري و المنشنها ترند و اكس كزمال عامل الصح مع الرجال متصرب ليهم كامحال ولا برنا نتكشف المصدور سكنتي مميتة بس عبقى بتجري البرتيتة انا برسل في الوش خريطة قولو حاجة للأم حبيطة ضربتي والقبر قولتلك ولا كالب انا مستنيكو انا محقف سكتها مفيكو كم كزلك هديكو عالدقر انا بتلكك ليكو سليمان بهلول قال تقريبا بعد مرسال بيسمع فيه للاندال الكام مرشد يسمعوا للقول جيلكم جيلكم اللي على دماغكم يدل كتمل انفاس هيداش ملك يمسك اسفلط عمر بهلول خيانكو يا أولادي الخاينة والله مش محتاجه معاينة يا مربع بقى كل صهينا كلكم الياسي ارشادكم في الدم أساسي تسلمكم كله على نواسي انا عمري كدب إحساسي عامل اللي مدافع وما حدش فيكو أصلا نافع أنا باقل كلها بالدافع وبطولي في اشكالكم أنا رافع اسندوا ضهروكو فلاكتول ندمغ نبكت بوكو بيحل واشوفيني في حد ولكن مرتنا مو على مطلوبه نفخاهم بالفيلر يا خرابي عن دوسه و في السور ده انا ام ادمغ عملت قيرو اوعو شكلها يوم تتغفينو يا اخوانا دي مصطنعف محصوب عارف سر الصنعه مش اي حد اقصدكم قلعب تدروا عليها بسانيات ريينو كانت شرشوبه و اترقت و بقيت زنوبة سوا كفسه اتبحته ياما هدايا والبس وتصرف على بيت بيتمحلسه وعند الرجاله بتفلسه هو جدعان كده عامر النسوان بتحضر النشوان ما حدش بيبان ده اللي بناخهم من الخرفان اطنش حتى الجمال تدي بهدوق يا بلعامل من امتى حس الريح حسب جبل كاتب من انفاسه عمري بهلول عم البلد بلد من يبع على سكة في يوم جاله مع اي حد صابت حاله مجلوش مع سليمان بهلول متسيط من يوم راس بي مقدامه خير طعوم على يا كنابه وعدزوم من فتح من محمد بهلول في حضوري وفقود انا بلغي اخوه اي حقود فوقود انا ايه على سليم عالا هيجري وانا مش مسؤول